وسنفتحها بإذن الله وسننتقم لإخوان المسلمين الذين يقتلوا في الشيشان وفي أفغانستان لن ننسى هذا وفي فلسطين والله الذي لا إله إلا هو والله ما دمنا أحياء على هذه الأرض أننا سننتقم منهم حتى لو خرجوا من أرض العراق وخرجوا من أرض فلسطين سنلحقهم ونقطع دابرهم بقوة الله ليس بقوتنا وسترون هذا بإذن الله تعالى يضيب يضيب يضيب اضرب يا أسد الفلوجة وادني رأس معوجة فرساني ركع من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب يا أسد الفلوجة وادني رأس معوجة فرساني ركع من زمن ذللا ببطون مبعوجة اضرب يا أسد الفلوجة وادني رأس معوجة فرساني ركع من زمن ذللا ببطون مبعوجة. اضرب يا أسد الخزوجة وعد في رأس المعوجة فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطول مبعوجة اضرب محتلا لعراقين فحججهم صارت محجوجا ارفع هاماتك يا بطلا فجباهي تنزف مشجوجا اضرب محتلا لعراقين فحج من صارت محجوجا إغراها ماتك يا فضلا فجباهي تنزف مشجوجا علم أبنائك أبنائي بأذيب رصاص وفنسوجا علمني كي أندو رجلا لغصالع كفرن وعلوجا علم أبنائك أبنائي بأذيب رصاص وفنسوجا علمني رجلٌ لي صارع كثماً وعلوجا اضرب يا أسد الفلوجة واعدني رقص معوجة فرسان يركعون من زمن في اللند بطون ما بعلوجة اضرب يا أسد الفلوجة واعدني رقص معوجة فرسان يركعون من زمن في ببطون بطون ما بعلوجة اضرب يا أسد الفلوجة واعدني رقص معوجة فرسان يركع من زمن ذلا لبطول مبعوجا فالنوجة صارت لي أملا أختل جنين المخلوجا لا ترهب محتلا أبدا أشجعهم يخشى الفروجا فالنوجة صارت لي أملا أموجا أختل جنين المخلوجا لا ترهب لن ابدا في أشجعهم من فجر لا يخشى الفر و الجان ادنا امحاد والقعق ادنا حتم وصودس أولا دلووج فخيون الله قد انطلقت سبح لل عزة سووجَس الله قد انطلقت صُح عَّة سووجَة فخيون الله قد بللقد صح عسة سووجَة فخيون الله قد بلقد صُح مسروج اضرب يا أسد الخلوج هوادي لي رأس المعوج فرساني أرجع من زمن كل ببطون مبعوج اضرب يا أسد الخلوج هوادي لي رأس فرساني من زمن ببطون